غير المذنب عليهم وللظالمين آمين إن لنا نصر والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم ي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 وعد الله حق واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم من في صدورهم ان في صدورهم الا كبر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 وَمَا يَسْتَوِ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيِّقِ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لآتية لَا أَتِيَةٌ رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 الحمد لله رب العالمين الله أكبر